هُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكٍ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَلِكَ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا عجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والماتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 إن الله لا يحب كل غوان كفور